بسم الله الرحمن الرحيم 123. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قدر أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين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 111. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا 112. ثم إني دعوتهم جهارا 113. ثم إني أعلنت لهم لهم إسرارا.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 وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً أَلَمْ تَرَوَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَبْضِ نَبَاتاً 113. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 114. والله جعل لكم الأرض بساطا 115. لتسلكوا منها سبلا فجاجا 116. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وَمَكَرُوا ومكروا مكرا كبارا لَا وقالوا لا وَلَا آلهتكم ولا وَلَا ودا ولا سواع ولا يعوث ويعوق ونسرا 126. وقد أضلوا كثيرا إِلَّا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا مما